ثلاثة. استمع إلى الكلمات الآتية واعدها. الأسد الباب الجمل الحفيد الخبر العين الغيوم الفرد القلم الكتاب المكتب الورق الهاتف اليد